الفجر وليال العشر والشفر والوتر والليل إذا يصر هل في ذلك قصر المليحج ألنت كيف فعل ربك بعاد برمذات العباد التي لم يخلق مثلها في الميلاد وثمود الذين جعبوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وصد عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لذي مرصاد فأما لإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلابا لا تقيمون اليتيم ولا تحافظون وتأقلون التراث أكلاً لما وتحبون المال حباً جماً الله أكرر الله أكرر الحمد لله ربي العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبك وإياك نستعدي اهدنا الصراط المستقيم جَزَاؤُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرُ مَوْقُوعٍ بِعَذَابِهِ وَطَاعَ اللَّهَ كَلَّا إِنَّ حِزْبَكَ يَوْمَئِذٍ لَّمَكَنٌ دَكَّ مَكَانَ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَأُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى ي يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يؤثر وثاقه أحد يا أيتها النفس المضمئن ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله